وما يتذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية الخامسة وتسعين بعد المئة من سورة البقرة، حيث كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فما ملخص ما قاله في هذه المسألة يا ولدي؟ ملخصه يا عم أن هناك أكثر من قول.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 فيرد عليكم فتهلكوا أعادنا الله يا ولدي من الحرام فتح الله عليك اذا فلنبدا الآن ونواصل لقاءنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله سبحان الله رحمه الله ومحمد سبحان الله وما احول ولا احول ولا في ولا احد ولا احول وحمله على العدو وحده فقال هنا لا بأس ان يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم اذا كان فيه قوه وكان لله بنية خالصة فان لم يكن فيه قوة فذلك من التهلك وقيل اذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لان مقصوده واحد منهم وذلك دين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بالضغاء مرضاة الله وذلك في سورة البقره ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة فانغمس في العدو حتى قتل وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد يوم احد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه ايضا فقال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا أي لم نذلهم للقتال حتى قتلوا وروي بفتح الفاء ورفع الباء أي ما أنصفنا أصحابنا ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه والله تعالى أعلى وأعلم وقال محمد بن الحسن لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعجاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم صدق الله العظيم إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجى نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقد روى إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله وسيأتي القول في هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة قوله تعالى وأحسنوا أي في الإنفاق في الطاعة وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم وقيل أحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات روي ذلك عن بعض الصحابة والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلم ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم قوله تعالى واتم الحج والعمره لله فيه سبع مسائل الاولى اختلف العلماء في المعنى المراد باتمام الحج والعمره لله فقيل ادائهما والاتيان بهما فقوله تعالى فاتمهن وقوله أيضا ثم أتم الصيام إلى الليل وذلك في سورة البقرة أي ائتوا بالصيام وهذا على مذهب من أوجب العمرة على ما يأتي ومن لم يوجبها قال المراد تمامها بعد الشروع فيهما فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه قال معناه الشعبي والمزيد وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص وفعله عمران بن حسين وقال سفيان الثوري اتمامهما ان تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك ويقوي هذا قوله لله وقال عمر اتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران وقاله ابن حبيب وقال مقاتل اتمامهما أن لا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر أما ماروي عن علي وفعله عمران بن حسين في الإحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف وثبت أن عمر أهل من إلياء وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ورخص فيه الشافعين وروى أبو داود والدار قطني عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم من بيت المقدس بحج أو عمره كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود وقال يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات وكره مالك يرحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب وانه انكر على عمران بن حسين احرامه من البصرة وانكر عثمان على ابن عمر احرامه قبل الميقات وقال احمد واسحاق وجه العمل المواقيت ومن الحجة لهذا القول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وعينها فصارت بيانا لمجمل الحج ولم يحرم صلى الله عليه وسلم من بيته لحجته بل أحرم من نقاته الذي وقته لأمته وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل إن شاء الله وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته علمت من حديث الإمام يا عم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على الجهاد في سبيل الله وأريد منك أن تزيد هذا الأمر توضيحا لي يا ولدي حديث الجهاد لا آخر له فما الذي تريد أن تعرفه بالضبط؟ أريد أن أعرف على من يجب الجهاد يجب الجهاد على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد فلا يجب على غير المسلم ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على المجنون ولا على المريض فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح وليس له غناء يعتد به في الميدان بارك الله فيك يا عم ولا حرمني من فضلك وعلمك وبارك فيك يا ولدي وفي حفظك وأدام عليك حب العلم